بعيدٌ، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعذنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم، فهم في.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 نبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرت وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد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 وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يتلقى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قعيد مَا يَلْفِظُ مِنْ قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحييد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاء and children wackily of their people Lord Surah Atiyyahu Every soul is dalam стukah and then weurund وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد من للخير معتد مريد الذي جعل مع الله الهًا آخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه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 مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ أُدْخِلُهَا بِسَلَامٍ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ لَهُمْ عزيز وكم اهلكنا قبلهم من قرنهم اشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد, فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمعة وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام في ستة أيام وما مسنا من اللعوب، فاصبر على ما فاصبر على ما يقولون، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب.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 نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون عليهم بجبار فذكر بالقران من يخاف